ثلاثة وعشرون استمع إلى الكلمات ثم أكمل الحروف الناقصة من القائمة الآتية كما في المثال حذاء هذه وردي دراجة أذن جريدة زرافة أرض ذئب